قل أوحي إلي أَنَّهُ استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّا سمعنا قُرْآنًا عجبا يهدي إلى الرجد فآمنا به ولن نشرك بربنا أَحَدًا وَأَنَّهُ تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا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 وَأَنَّ لا تدري أشر أريد بمن في الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بهم ربهم رشدا وَأَنَّ منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائك قددا وَأَنَّا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى من نهبه فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا